والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كان لولا نَصََ منِ كلُ فِقاتٍهم منِهم ط إسةُ تَفَقفوا في الددين وَذِ قوهُ وَ ذِرقومَهُ إذا ررجاء إليهعَهم يَحذَرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غضة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فَأَمَّ الذيذينَ آمَنوا فَزَادَتهُم إمادَ وَهُم يَسْتَبَشِعون وَأََّ الذيذينَ فيِي قُلوبِهِم مَرَض فَزَادَتهُم رِجسًا إلى رجسِهِمْ وَماتُ وَما تُ وَهُم كَافِون أَ وَلَا يَرونَأََّهُم يُفْتَنونَ فيِي كلِ عامِب مَضْة أَوْ مَضْوتَثُمَّ لا ييتُبُون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 وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صَرَفَ الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفطفون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه مَا عندتم هريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكنت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لاب أمرى تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ الْنَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, وبشر الذين آمنوا أَنَّ لَهُمْ قَدَ مَصِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ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 ما فلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختناف الليل والنهار وما فلق الله في السماوات والأرض لآيات, لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون رقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأن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 داعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ولو يعجزه الله لناس الشط واستعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون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 فَمَْ أظلَم منِن نِفْترادَمُ الله كَذبًا أَوْ كَذَّبَ بآياتاتِهِ إهُ لا يَفْلِحُ المجرمون وَيعبُدُونَ منِن دُ اللههِ مَا لا يَضُرهُم وَلاَا يَ سَهُ وَيَقولُونَها أُناَاائشفَ أُنَا يدَ الله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 فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسولنا يكتبون ما تمكرون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 انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلنا من السماء ماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا فاتاها امرنا ليلا او نهارا